سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بس فكانت هباء منثورا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 وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينبعون 119. وفاكهة مما يتخيرون 110. ولحم طير مما يشتهون 111. وحور عين 112. كأمثال اللؤلؤ المكنون 113. جزاء بما كانوا يعملون 114. لا يسمعون فيها لغوة ولا تأتي ماء 111. إلا قيلا سلاما سلاما 112. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 113. في سدر مخبود 114. وطلح موضود 115. وظل ممدود 116. وماء مسكود وفاكهته كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ان انشأناه ان شاء فجعلناهن اذكارا عرضا اترابا لاصحاب اليمين ثلث من الاولين 129. وثلة من الآخرين 120. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 121. في سموم وحميم 122. وظل من يحيوم 123. لا بارد ولا كريم 124. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين 125. وكانوا يصرون على الحن وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيَنَّا مَبْعُوثٌ أَمْ أَوَالُونَ الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى كَمْ مِنْ يَهْضَالُ لِلَّذِينَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ 119. نحن خلقناكم فلولا تصدقون 110. أفرأيتم ما تمون 111. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون 112. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 113. على أن نبدل أمثالكم وننشيكم فيما لا تعلمون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 112. أفرأيتم الماء الذي تشربون 113. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون 114. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون 115. أفرأيتم النار التي تورون 119. أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشرون 110. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 111. فسبح باسم ربك العظيم 112. فلا أقسم بمواقع النجوم 113. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 114. إن 119. فهو لقرآن كريم 110. في كتاب مكنون 111. لا يمسه إلا المطهرون 112. تنزيل من رب العالمين 113. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 114. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 119. فلولا إذا بلغت الحلقون 110. وأنتم حينئذ تنظرون 111. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 112. فلولا إن كنتم غير مدينين 113. ترجعونها إن كنتم صادقين 114. فأما 119. فروح وريحان وجنة نعيم 110. وأما إن كان من أصحاب اليمين 111. فسلام لك من أصحاب اليمين 112. وأما إن كان من المكذبين الضالحين ليا تجحيم ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم